الحمد لله وسلام على عباده الذين صفا، آله خير أم ما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين صدق الله العظيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة والذي نستضيف فيه الدايات الاستامية الكبير صدرت الشيخ الستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> وبركاته <الله تصفيق> مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفة الصف أهلا وسهلا مرحبا بك ومشاهديك ومستمعين أهلا بارك الله فيكم. <تصفيق> هذه تعتبر بداية الحديث عن صفة الصفة الأنبياء والرسل من قبل يتبارك وتعالى لهداية البشرية أجمعين ونبدأها بأبينا آدم يعني هذا له قصد الصف في أنه أول مخلوق على وجه الأرض وأول يعني إنسان ترمه الله ونفخ فيه من روح كان نبيا كان نبيا. نبياً. نا. نا. له نا. أهداف ورساله وهو حديث وعبد بالارض. لا، ده هو هو يعني يمثل يمثل بنيه على, على على على مر التاريخ إذا إذا أنيرت الله الأرض من عريه. بقودنا جزء نعم. نعم. طب هل من رابط بداية بين قصة نقول سيدنا آدم؟ سيدنا عدم. بين قصة نا. سيدنا آدم وبين شهر رمضان الفضيل الذي نحن مصابضه الآن. أبونا ادم يمثل الإنسان في قوته وفي نسيانه وقبلة عزمه يعني بهذين نعم. يعني قوة الإنسان عندما يكون يعني لا إذن بالله سبحانه وتعالى يعني, يعني العلماء يقولون يعني إن أحبت شيئا صرت له عبدا وهو سبحانه لا يريد أن تكون لغيره عبدا نحبه ف... آه آه نحبه فااا فااا أبونا أدم أحب الله عز وجل ولكن في لحظة من المسيان خارت عزيمته نعم فأكل من الشجرة أخذ يعني ارتكب الممنوع خط يعني عبر الخط نعم فهو يمثل بنون على مر الزمن صحيح ورمضان يمثل إيقاف و... الإنسان نفسه عن المباحات فمن ذا بالأولى أنا توقف عن المحظورات وعن الحرام صحيح يعني إذا كان أنا عندي مخدرة يعني اكتشاف قوة الإنسان داخل رمضان لكن أنا عندي مقدرة على اكتشاف يعني سبحانه أنني أستطيع أن أبعد نفسي عما هو مباح فمن باب أو لا أنا أبعد نفسي عما هو حرام صحيح يعني فإذا قضيت قصة ربط بين قصة أبينا آلا رمضان هذا المنح أو هذا الرابط يعني بيكون موضوع هذه الحلقة بمداية هذا البرنامج آدم عليه السلام عليه السلام وعليه وعلى ربنا السلام ربنا السلام بارك ربنا في فضلاتكم ماذا المشاهدين الكرام ومشاهد شاشة الشريقة الفضائية ماذا يمثل فعل آدم بالنسبة لبليه الآن ولماذا ناسيا كلام الله تبارك وتعالى وتحذيره له بألا يقترب من تجرة واحدة مع أنه أباح له أن يأكل شاء رغدا هو وزوجه من الجنة ماذا نتصنف نتصنع ونتصرف ونتعامل مع الشيطان ابليس الذي غوى بنا ادم واخرجه من الجنه واهبطه الى الارض وما هي الدروس المستفاده من هذه القصه وكيف نصل الى صفه الصفه او نترقى في مدارج السالكين كل هذا وزياده مطرح مع حضرتكم على بساط البحث مع الداله الساميه الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فاسق قصير ونواصل الاستماع اليه كونوا معنا صفوة الصفوة شاهدين الكرام محظم بحضرتكم مرة أخرى ومعن نرحب بداية الكاملة الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بمحضرتكم الكاملة الثانية وندف الحوار مباشرة كيف يمثل أبونا أدم قصة بنيها على الأرض اليوم من الله ربنا العالمين مين وأصدمه وأصدمه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا هي قضية يعني إعلام الملائكة بأن جعلهم في الأرض خليفة لأنه خالق بشر يخلق من طين هذه الأرض. لما حاور خمسة. الاول الأول ألا يتقبل. كم نطيه؟ مخلوقا من طين. لا يتقبل. لا بد ألا يتكبر لا يتكبر. لا, يتكبر. لا, يتكبر. لا, يتكبر. لا, يتكبر. لا يجب أن تواضع. طبيعة نشأته. بس المشكلة هي ال العام الطارن عام ما هو لأنه نسي الطين ساعاتا أنه طين حقيقي فلما, فلما, فلما نسي أصله خلاص العزب هذا عمل نعم الأمر حاجة. الثاني حتى يستطيع أن يعيش فوقها لأنها أمه يعني هي تحتضن أعماله في الحياة الدنيا وتحتضن أعماله في البرزخ ثم تخرجها بعد ذلك تحدث أخبارها تخرج ما استكمل فيها لأن هي أحد الشهود العشرة علينا، بالتالي الإنسان يحافظ منها. علينا عشر شهود، على العشرة عشرة شهود. عشر شهود. نعم نعم. الأرض، المكان الذي يمثله الأرض، والزمان الذي يمثله الليل أو النهار وبعدين الجوارح إنما تشهد علينا أسمائهم وأيديهم وأذرهم المكان والزمان، بعد المناكين على الفحسنات والمرك السيئات. ورسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لنبي تعالى هؤلاء شهيدة ثم الله خير الشاهدين ما شاء الله, الله. فكل الشهود فالإنسان ده يظن نفسه منفردا ودي تستمين الرقبة في رمضان بهذا المنطق أنا لا الأكر بجواري الشرب بجواري لكن والغ... والغ... والغرفة مغلقة ولا ولا, ولا بأن مم. لماذا؟ هذه هي انت عمر وستين يوم في العام يجب ان يكون هذا العبد لما الله ما يترقى فاذا قضيه احد الشفود عليهم الله عز وجل ارسل يعني وانزل وخلق ابانا ادم لكي يعمر هو بنوه هذه الارض والذي انفكهم من الارض واستعمركم فيها فهنا ياتي العمران لا. والعمران دي آية من آية إباة سبحانه وتعالى ونسيروا في الأرض في المنظور ونشوفوا في المناسبة وكلوا من رزقه يعني تعمير الأرض هذه هذه مسألة يعني من ضمن يعني مصوغات تعيين آدم في الأرض لا. لا. الأمر الذي يبيه أن الأرض أنا منها خلقت وعليها أعيش وإليها أعود فالمبدأ والمنشأ في بهذا المنطق بهذا المحتوى لا. فالإنسان إيه؟ يعني انك لن تخرق الأرض ولم تبل والجبال طوله. يعني يعني خلاص أنت هد يعني هد من روعه. لا يعني سبحان الله. ما أظن عظيمة هذه الأرض. من هذه الحسن. لا. كما قال سيخو المعر. على بعض بعض. ثم فضيت أنه أنه من الأرض. يعني كلكم لآدم وآدم من تراب يعني مش معنى أن أنت مشاهت في بقعة من الأرض. نعم. وأنا مشاهد في بقعة أخرى من الأرض. أنت أفضل مني وأنا أفضل منك. كما أن جمينا نشأ في رحم من ما. وجنين آخر مشاة في رحم ما وهذا يفضل على هذا لماذا الأرض واحدة الأرض واحدة نا واحد الله واحد وألم يفضل الله سبحانه وتعالى بعض من الناس على بعض لا الله عز وجل يفضل بعمله بعمله طبعا طبعا آه. يعني لا يفضل من... أحدنا بعض لا لا لا لا الله يصف من الملائكة من الملائكة رسلا ومن الناس الصف إن الله أصف و... هذا مروحة وهذا اصطفاء إلهي نعم سؤالي لملكات يعني كمان خلاص كمان فوق, فوق, فوق بعض درجات بالعلم وبالقرب من الله سبحانه وتعالى لا لا لا لا لا لأن نشوف النعيم النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هي من القرب من الكريم سبحانه يعني يعني بأي شيء أتنعم في الدنيا الناس صدمني بالمال بال بالجامعة بالمال لا النعيم كل النعيم لكن عنده ما مكتئب يبقى بالنفوذ آآ آآ ايضا بات عليه لا لا لا يعني عليه ايام بيعرف إنه ما اعرف انام لانه ما زاده النفوذ العطش الله اكبر اعطني ماء وحاس اكثر اكبر اكبر لاتي انا عايز وإن كان له واد تمنا وادني وكان لو اثني من ادم الا ترى فقد ان مظاهره انما هو من الاقتراب من الكريم سبحانه والعذاب كل العذاب من وجود الحاجات انت لاحظت مح... انهم عربيين لو ما اذا في فلما حجف في الاخره ليه يعني الحجب بس في الدنيا فنتيجة مش كان في الاخر نعم فالنعيم في الدنيا ان اكون من الله قريب ومن اوامره وكل العذاب والندم والاسى والاسف وضيق الصدر وتبخر البركة وعسانه الخلق عليا وتمرد الناس عليا وتمرد الزوجة والاولاد و من العصيان ووجود الإنسان أوجد بينه وبين الله أكبر. فضولتكم قلتم الآن إنه آدم خلق من طين جمّحاوره خمسة. هذا, هذا المحاور هذه المحاور. هذا خلق من طين. منسي. هو مهيأه أصلاً للعيش على الأرض. لكي يتعايش على الأرض لأنه لا. لأن لو خلق من شيء آخر كيف يعيش عليها؟ طيب ف... تترجني لي؟ نعم. الجنة جنة آدم كت في الملأ العلّم بالارض. يعني هو طبعا تظن العلماء على رأيهم، لكن أصلاح أنا أمنع من الرأي الذي يقول أنها جنة عادية بستان في كل يعني متطلبات الإنسان البدائي. لماذا؟ لماذا؟ وقل إن إن لك ألا تجوع فيها ولا ثارة. ما هو المناسب؟ ولا تضمر. هو ناسف فيها, فيها, فيها, فيها, فيها أمر الطعام والشراب والمسكن والمال. يعني جنة للتدريب على الأرض. بالضبط. وبعدن الجنة التي وعد المتقون الذي يدخل فيها لا يخرج. الجنة التي وعد المتقون لا يدخلها إبليس. الجنة التي واد المتقون لا لا تعرف المعصية مم. الجنة التي واد المتقون لا تعرف إغراء الإنسان بأن يرتكب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه. نعم. فكلها أكاديمية مسألة تدريبية. عشان لو أخطأ في عند عند في المرحلة التدريبية يحسن أثناء العمل الرسمي. نعم أنا أتي بالمدرب بالمتدرب ودربه ودربه ودربه عشان أتلاف أخطاء. نعم. صحيح. وبعدين بعد كذا نسوي العمل الأساس. نعم. فهذه يعني علاقة ال, ال... يعني. ادم بالأرض لماذا خلق ابنتي لأنه يعني يعني يبدا ايه عشان هو يمثل بني في ايه لأنه كل كلنا الان ليس للتحقير مثلا لا لا بالعكس هو هو المنشا واحد لكن بما نتفاخر إن اكرمكم عند الله اتقاكم ولذلك قال في الحديث القدسي يجمع الله العبادة يوم القيامه وينادي عليه النداء يسمعه القاصي كما يسمعه الداني يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فانصتوا لي اليوم إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا قلت لكم إن اكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم فاين المتقون فيقوم قوم قليل أو قليل هذا حديث صحيح فنسب الله التقوى هذا هو نسب الله سبحان الله يعني أبو لهب عند الثمسة وأبو جهد عند الحجر وعقب بن أبي معايد عند الحجر الأسود وأبو ذر في غفار في الجنوب بعيدا الغفار غفر الله أسلم سلامها الله يبقى اذا ما نفعهم قربهم من الكعبه ولا من الحجر الاسود ولا من الحجر وهم كلهم ولو ما كانوا شايفين نفسهم ان يعني لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ويشافوا انه من محمد هذا اليتيم الذي ينزل عليه الواحد فبالتالي طبيب تكبر يعني يعني زي ما قلت لك ان واحد جاي من قطعه ارض يتفاخر على واحد جاي من قطعه الارض ما في ده ما ما يعني سبحان الله زي ما قال شارف أنا منطين ولا ما أنت منخفض كلنا منطين أنا من منشأ الله فالقضية هو هو السوء يعني شوف أول ما تمرد الإنسان على على على أصله سبحان الله على على طبيعة خلقته وينسى ما طبيعته ما ينسى بس إحنا مش ننسى إحنا نتناسى طيب هنا بقول الله تبارك وتعالى لعدب اسكن أنت وزوجك الجنة وبأصيان إبليس ثلاثاً. بعدم استجود. بعدم استجود عصيان الأمر لا تبرقت على ورده الأمر على الأمر هنالك آدم وحواء وإبليس. طيب. ماذا تمثل هذه الثلاثة أركان؟ شوف الله عز وجل خلقنا ذكرا وأنثا لا ولا يفضل الذكر على أنثى ولا أنثى على ذكر. حلو من عمل صالح من ذكر أو؟ وأبدا ما فيش ما, ما فيش قضية إيه أنه. خلقت من ضلع اعوج ويعني هو الرجل نقل ضلع يعني هو 24 ضلع، في 12 ضلع على اليمين وإثناعشر ضلع اليسار كذا إذا مش حابه ضلعه وعمر منه قال وليس الذكر كالانثى لا وليس الذكر كالأنثى في في في طبيعة الحياة يعني الذكر ما يحمل لا يحيط لا يعني وليس هنا يورك. الاختلاف فقط. لا لا لا ليس لا لا لا سبحان الله قالت ااا عمران <تصفيق> ربي إني نظرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكروا أنثى في خدمة المسجد الأخصر كلمة من كلمة من كلمة العز وجل هذه أم كلمة أم ستنة مريم كلمة مرأة عمراء يا ربنا نظرت لك في بطني عشان يخدم المرأة هي التي قالت وليس ذكرها هي التي قالت وصدقها رب العبادة على قولها لكنها في الخدمة في طبيعة مهمة، طبيعة مهمة، وش عشان الذكر أحسن من الأنثى، ذكر وأنثى سبحان الله، الرجال لي، على النساء، بما فضل الله آه. بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من المال، بس بس بس بس بس ذاك الموضوع، لما دا رجل كاتبان في بيته عكسه معذرة زير فورمر في هذا البلد، آه، ومتكاسل عن العمل ولا عمل له، وتخرج المرأة لتعمل، ام طلبة القوام، قوام أي. إيه، ليس ليس بالإنفاق فقط. أقسامه قسمة عقل، أنه يحتوي المسألة، لأنه مقدم عقله على عاطفته. فالتفضيل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. لا, لا. لا الله فضل الناس بعضهم على بعض وفضل العباد بعضهم على بعض بما اقتربوا من الله ومن آملا. ليس النوع. لا لا لا. ماذا في آسي في مذاهب أخرى في ديننا من عمل الأصلي من ذكر وأم تلذة لبس نعم نعم يعني لما يقول يا عباس يا عم رسول الله إعمل لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد خذي ماشيتي منادي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا إذا ما ما لم لما لما يذكر العباس لحدورة ما يذكر صفية لحدة لا, لا, وحده لا, الوحده لا, الوحده الوحده. لا. كل كلها حواء تبليس الشيطان موجود آدم يوسل يعني يمثل شخص الانسان الانسان الذكر الرجل حواء مثل الانثى تمام هي هو هو ابليس كما هو, هو. عدو لاثنين هذه العداوه منصوبه من الازل من البدايه يعني من ساعه ما امر بالسجود فلم يصل صار ايه نعم. صار عدو, عدو. نعم. طيب هذه المنظومه يعني تستطيع ان تقول ان اذا ادم وحواء نقول ادم خواء وبنهم يعني الضريع يضيق الفجوة في الوفاق بينهما وبين شرع الله لا يستطيع ابليس النفس مثل حي يعني رجل يأتي بيقول أنا رجل التقل لا أنا أصلي أنا أقيم شرع الله أنا أنا أنا حفيد عمر بن الخطاب أنا سبحان الله أريد أن أتزوج من ابنتكم بعد الزواج بيومين نجد بخيل لين منافق حفيد عبد الله بن عبيد بن سدورة ليس حفيد عمر. سبحان الله لا. يعني لا, لا. لا, لا في الأمر ولا كبير لا. حلو اللسان كلام منمق يوضع معك في عايز تقوم الزوجة هذه او المرأة تمسك بالتعوطة على المنخة لأن م... يعطيك من طرف اللسان حلاوة من كثر ما عروض السعلة لا, لا والله السعلة منه سبحان الله فسبحان الله العظيم ال... ال... ال... ال... ب... ب... هذا الانسان هذا الانسان. عمل فجوه كبيرة ما بينه وبين زوجته. بالله عليك. فمن يأتي لتشعر أن حياتها قد ولت وأن وقتها قد ضاعت وأنها قد دمرت وان سناتها قد ضاعت. سبحان الله. المسافة, المسافة التي يعمل فيها ابنس كم؟ ثمانية ساعات. لما لما ربنا سبحانه وتعالى أصلحنا له زوجة. من الذي أصلح؟ الله سبحانه وتعالى بتقواها لله لان اصبحنا له زوجة انهم كانوا سيرون بخيراته وان انا رهبا وكانوا 99 خاسعين اذا تطبيق انهم لما اتقوا الله شده الخلف الخلد قال لها بمعنى من هذا وزوجه وزوجه بعصر عصر التابعين انت طلبت منك شيئا كشئا نفستوا اتزوج انا متزوجه منك من كم غمهه من العام الماضي انا طنطك ويا بنت الحلال انا اخذتك من بيت ولا بد ان نروح الاول عند عند الكبار ونشوف الموضوع نعم وهو ماشي الطريق عصر في الطريق عصف حاجه بتكسر التنجر مشانهم جبصوه بحضور الجميعه ورجعوا البيت فاقطنا من ال... من الاغماء ان شاء الله لما افيق وابني ناوي يعني ما على رجلي ان شاء الله ما تطقك انا لا اريد طلاق رجل ما تتصمعك معك سنة لم تمرض مرة ولم يصدع رأسك مرة ولم تسقل مرة قلت انا اسكم مع شيطان فلما كثرت بجلك علمت انك خريب من الله هذا هو خيس تاني الله هو خيس اخر هذا هو خيس اخر سبحانه الله اذا, اذا مر عام على الانسان بدون امتلاء يواجه حسابات معظم اربعين يوم اربعين يوم. يوم اه اربعين ما يمر عليه بلاء ولا هم ولا غم ولا ولا ضنك ولا مرض اه انا بعيد عن الله ايه اذا النيبليس هو الذي يحدث لو هك لا يمرض ولا يسقن ولا أبداً. وظهرت الله وإذا حدث الإنسان بتلاعات لا يسلم من لسان الآخرين من أعمال سيئة من أصفيانه لله بجد عودك شيء سبأ لو أنا رصدت حياتي, أنا رصدت حياتي أرصد كلام الناس وأراء الناس وأفكار الناس والله ما زاد الناس إلا غما سبحان الله قال شاعرنا وما ساء إلا الذين عرفتهم جزا الله عني كل ما الناس تعرفه يعني فقضية الليث هو الرجل أو المرأة أو كلاهما. نعم. طبعا حس. زي حس زي حدود الدولة. نعم. دولة ترقع حدودها وشالت منها إيه ال والجيش والعيون وال وال وال وال وال الجوازات. آخره. يدخل ينفذ بسود. لكن ده في يقضه هذا المستوى. كلما ما حصلنا استفد. لأن الله عز وجل لما أهبط آدم لما أهبط معكنا عطاه منهج. عطاه منهج. فمن أن يأتي أنكم مني هدى أيوة فمن هدايا دايا دايا فلا يضل, ولا يضل لا, لا يضل في اللي في الدنيا ولا يشقى في الآخر لا لكن لا هو إيه اللي يخبريني من ضده ونشقى سبحان الله عن المنهج ما هو الله يبدأ عن عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحصير قد أثر في الجنة عامل علامات علامات خروج الدنيا فبكى، قال يا رسول الله قسر وقسر وهما يا عصيان الباء يرفلان في الحريق والدباء وأنت تنام على حصير يؤثر في جلبك هذا هو الكلام بالمناسبة الذي يقال الآن لما هم الكفار منعمون هكذا بما رب الرسول بما قال أفي شك أنت منخطط قال لا رسول الله قال إنها نبوة لا ملك وشقاء أمتي يوم يكون فيها كفرة ويوم يكون فيها قيصر الله أكثر أظن الواضحة إنها نبوة لا ملك وشقاء أمتي <تصفيق> يوم يقومون فيها أول انظر إلى عائلتنا، وصار عديد قريب مننا خلا <تصفيق> أولاد خلاط وعماتهن، المرأة ناضجة 25-30 ثلاثين و40 سنة،, سنة. ولبسها ما يسمى بالحجاب المتبرج. جميل, جميل هذا المصباح. الحجاب المتبرج. هي. هي على ماذا؟ هي بالضبط لا هي لا فصل عليها كثير عربية. طبعاً فصل الكثير عربية. بالحجاب المتبهر. المحجبة السافرة لا محجبة السفر. هي ايه في, ظن في ظنها آه. انها محجبة. هي كثيرة. وهي عبام الناس. ناس كثيرة. الحجاب الطعنة كده عشان تثبت الناس ان شعرها جميل. مش مش طلعها. خصلة ما دي <تصفيق> ما دخلية. ما الخصلة تحترق في النار تكتشف أن هذا مش يعني. يا لطيف. وبعدين الحجاب يعني بنقول فضفاض. ما فيش فضفاض. ولا في إيه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 ملعقة عسل برتقالة أو تتحط وتكتب ويصحو الرجال بيعملوه بالطبيخ وقطع من البصل في تصير تفوم من أمريكا كان قرار <تصفيق> جاه إن الله والموت يرعثو بالله خلاص طيب إذا كان في الطبيخ أو الطب عايزك من خاطير محددة ليس الحجاب له قانون الله غفور رحيم يا أنت أنت يعني, يعني <تصفيق> الله من النساء وسيدنا محمد هيشفع للناس عطرتك لما تضيقها يعني جميل جميل, جميل جميل جميل أقول جبت الحديث بآخر قادين الحياة الدنيا زينة أجي أجي بعدين الحديث ما رجى يا أنس صاد قال صلى الله وسلم عليه وسلم يزاد أناس عن الحوض من قمت يوم القيامة يعني طلتهم من ممنوع تشرب من من فعول من أيك من أتينا ما نوحتشرب ما نوحتشرب يلا لهم عند ربي يتحرك الرسول وقمة عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد لا تفعش إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك. الله يقول ماذا يا رب؟ يقول إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة. رجع زي ما كان زبيتها في الأربعينات عارية. هي رجعت عارية منهج. وإن كان يعني عمل منصة مرطّي وعمل زينة في روحها سبحان الله. وحط بلاوي على وجهها سبحان الله. هه هذا الذي لم في جلود المكان جلود دماغنا. ويعجزهم قبل الأواني وووأضع على عمر 50 سنة فوق عمرها. وزدتها كانت ليس لها إلا الماء وكان وجهها ناضر في سنة الثمانين كانت وصفات المرأة تقول الله نور قل عايزة بنبين عشرين سنة قل عايزة كل سنة جميلة لا إله إلا الله تقول لها حول الله جامعة وراحة عرص شهر في سنة لا ماذا أحدث من بعدك إنهم رجعوا على أدبارهم القهكرة فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير صحقاً صحقاً حلاقاً حلاقاً ها اللي بدله بيجي الدين دلوخ فقنيه هتبدل وتعمل دي دين جديد. نعم. على إن الحلال حلال إذا يوم القيام ولا إن الحرام حرام إذا يوم القيام. نعم. إيه صحيح تمام تمام. طيب لي يعني هنا الدرس المستفاد لما هذا الصراع بين إبليس وبني هذا. لي لماذا؟ لكي يستبين أصل القضية، لو كان على وثيرة واحدة من ال ل ل لأن سلّة التدافع بسُنة من سُنة بعد قرط، يعني أسماء تدافع، ولولا دفع الله الناس كلها تدافع، وبعدين هوا ب... ااا بعض وبعدين إيه يطلع إيه يدفع يطلع... يطلع... الكل. الكل، سبحان الله، فاا شو نسبة باستمرار دفع هي ميزة الخبيثة من الطين، ما يرضى عليه عشانه، ما كانش شفنا امتحان آخر السنة في في المقررات، تعال عشان نشوف من الذاكر، من الينام، من اللي حضر المحاضرات، من اللي ما يحضر، تستدين الصورة. طب بالمناسبة ستترجى نجل هنا إبليس في عصانه أمر الله تبارك وتعالى كان مخيرا أم مصير مخير هو إبليس بأصلخ القتل مخير مخير, مخير. أم مصير مخير. هو مخير, هو مخير. من الجن أم أم غير والجن لا. مكلف أم. إبليس كان من الجن, من الجن فسق عن أمر ربك هو مخير. مخير لو كان مسيرا لما حوصب على تفسير يعني إذن معارضة إبليس وهذا أيضا فيه درس لنا كباني آدب لما عارض إبليس ربه لان دخل في اطار العقل المطلق مع الكبر العقل مع الكبر وننتجدها ستتين من الناس هذا الدرس المتحدد أول, اول ما تجد واحد يرفض الرأي او يرفض الادحق قالك اقبل الحقه ولو من بعيدا بغيب واردد الباطلة ولو من قريب الحبيب يعني هذا قريب لنا لا لا هو هو, هو امام الناس يلا شوف الله يرضى عن سعد سيدنا سعد بن ابي وقاص كان مشهور ببره بامه بر بر فلما أسلم راح اتجلس في فناء البيت اسمه صمود حوش من لصق وراح جلست لن أذوق لا طعاما ولا شرابا ولا ظلا حتى تكفر بمحمد وكان يبرها أيام الجاهليه اه بر بيها في زمن ويقال أو يشار عليك ويقال قاتل امه فيه بتعميم شوف شو جبروت بتعمي شوف جبروت أمرا حديثا أمرا أبرا الثاني ما ما قال يا أمة تعلمين ما بك والله لو كانت ناتي مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت برسول الله يرحمه لي تشربي هو بيفهمها ان في فواصل في القضيه هو هداك على ان تشكر لي ما ليس تبعي بس صف عن بس في ناس من الهبل بتاع بعض الامهات معذرة في اتكلم يعني يعني تقول, تقول له عارف لو بجيت عندي كل يوم عندون <تصفيق> غضبان عليك اليوم عندهم عندهم عليك اليوم قامدية يعني في كلما رأت الولد برا <تصفيق> أكثر كلما هي يعني أكثر يعني خارف في الوقت ليس بهذا المنطق <تصفيق> وإنما, وإنما الأم العاقلة التي تحتوي بنيها. فا <تصفيق> إبليس رفض تكبرا, <تكبراً وقياسا على عاقل إذا هو تكبر به لم لما يأخذ النص كمان هو أنا ممكن أخذ النص دون نقاش دون نقاش هو ايه أنا خيره منه كيف أنا أسجد يعني ال ال الأخير يسجد لمن لمن دونه لمن فرفاهم هو أعمل عقله إذن بمعذرة يعني لا عقل مع النص لا لا بالطبع إعمال العقل في النص ولكن مذابط إذا هنالك ضوابط للفكر الإكليل لا لا نتعرف على العقل على إطلاقه من يدرك الإنسان وضيع كما صنع بإبليس وكما صنع بعض المعجزة فصل قصير ونواصل السؤال دكتور تقموا شاهدين الكرام نواصل بعض هذا الفصل كونوا معنا صفوة الصفوة الصفوة. سيدنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى معنا مرحب بالدجال السامي الكبير ضابطة الشيخ بالتأذن دكتورة مراد الكيس مرحبا مرحبا صباحا. مرحبا سامي. إذا إبلس الأفضل تكبرا طيب تب حجم الشيطنة أو هذه الأبلسة كبيرة بالنسبة لنا نحن أم نحن صغارا أم حن هي هي. ولكن لا تظن ان العدو غلط ولكن الولي هو الذي أعرض نعم فالله ولي الذين ان يخرج الله لا ان تمام الله يجب ولي الله الذي ان يكون الله عليك ان الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله يجب ان يكون الله منهم المخلصين يكون المخلص يجب ما هو مخلص اي نبي او رسول لا لا لا لا قال... قال يا عمر ما راك الشيطان سالكا طريقا الا وسلك طريقا اخر ها. سيدنا محمد لا اقل العمر هذا القناة الشيطان يجيب بطريق الشيطان يجيب بطريق الشيطان يجيب بشكل اعمال بقوة شكيمتي مم. بانه ضبط نفسه سبحان الله صار محمدين نفعا خلاص ما الشيطان ماذا حسن يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان قالوا ما الشيطان وما الشيطان ما الشيطان من باب الذنوب وما الشيطان تحقير قال. قال. قال. قال سبحان الله قال والله لقد اطيع فما نفع وعصي فما ضر فقال لهم الشيطان صحيح أنا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم لا تلوموني ونوموا أنفسكم سبحان الله وما كان يعليكم من سلطان إلا أن دعوتكم أنا أقول له تعالى عمي ودف الخمارة جيه تعالى, تعالي ودف الحفلة اللي فيها رقص جيه سيد الصلاة وتعالى مش عارف إيه سيد الشيخ عمر وال... وال... والرجل اللي جاعد مش معنا وقول لك الحلال والحرام يا عم مش خدعة كيف ب... أقول من هذا تعالى شو بس رقق قلبك يعمل مش عارف إيه ويضرب المحكّرات يعني الشيطان يضرب بالسنت الموسيقى البسيطة ماذا ك نعم الشيطان يضرب سنت الموسيقى البسيطة بيعمل خمس في داعي هذا برنامج موع توجيهي نعم ما نعم سابقة أعمال إبليس ها. كانت تدل على أننا سوف نحرق هكذا لا عبدا. هو كان عابد ودي ودي ودي خاصية شفعة. أنا الله. لما ينحرف لما ينحرف لأنه عند نقطة معينة ال كبرت انا أنا يا أخي أحربي أحربي. تربى الذي يدخل النار انا انا ولي وعندي انا بابليسية انا خير مند ولي الفرعونية ملك مصر ولي ملك مصر <تصفيق> وعندي خارونية. <تصفيق> إما ما أوطيته على علم عندي ما قوله ويقولك إيه وانت تأخذ إيه أنا عندي العلم عندي أنا وليه وعندي لا يعرف هذه الكلمات الثلاثة ويتديفها في كل الإسبان ولك شوف شوف يا عسلس محمد أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا كما تقولت أنا ثم عبط عليها ثم عبط عليها سبحانه ضعف النساء وبعد يقول أنا عندي وليه كذا ولي. آه طبعا لا هي فرعا لا هو قاروني فرعوني إبليسي في مركب واحد يا الله طيب إذا بقى. الإنسان حتى العبد لا يضطر بعبادته وقربه من الله عز وجل الله أكبر مو من حسن الختام؟ أوف الله عجيب ها والله الإنسان يخاف والله لا يعني, لا. يعني آدم. آدم. صور له هذا الحوار ورأه رأي العين. جميل. وحذر من قبل الله تبارك وتعالى بأن إبليس عدو. تمام. ولا تقرب هذه الفجر. ويسكن الجنة أنا سوف يدخل الجنة هو وزوجه ويأكل منها حيث شاردا. زين على كيفك. كل حالات. كل كل وصدر الأمر ولا تقرب هذه الشجرة. جميل. جميل. ما الذي كان ينبغي على أبينا أدم عمله لحظة صدور هذا الأمر أولا كان من الواجب يحصن نفسه ويذكر زوجته زوجه حواء أنا إن رأيتين اقتربت من الشجرة بنبهين <تصفيق> ليه, ليه, ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا أيقظ زوجته لصلاة الفجر فلم فنضح وشاهد بالماء البالد فاستيقظت ورحمه الله زوجتان أي قذ الزوجان لسفة سبحان الله فنبحت وشهر مأدى فاستيقظ ليس سيدنا رسول كل ليلة يمر على بلوت نساء وينتهي ببيت علي وصاقمة يقول أي قصوص أي قذوا صواحب الحجرات ربكاسية في الدنيا عارية في الآخرة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه يا الموتى من كل يوم الصباح بهذا المنطق على كل الغرف على كل البيوت سبحان الله ويجي على بيت علي وفتن يا علي يا فاطمة أنا تصليان كان من طبيعة علي وفاطمة أن الليل كله ويجي قبل الفجر والطعى وكان ندخل عليه شوي فاستيصل يا رسول الله حبي داعب الرسول إن أرواحنا بيد الله إن شاء أطلقها أطلقها وإن شاء أمسكها أمسكها فيطلب الرسول كف وكان الإنسان وأكثر في إنجذرة جاد العج جاد ميني عريض أنا والله دنو ال دنو يعني ما مع الله رسوله ففقومية التذكير يوديها حواء لما تل تلقي هذا المنطق لا أوقفين لأن أصحابي تم تحجزوش الصباح وراح الشوخ وإذا استحدثك عبد الله يا فلان لا تدخل علينا حراما، نصب على حر الجوا ولا نصب على حر زمان المواقف. باش تقدموا الطلبات، احنا عايزين، ومحتاجين منين؟ ما من أجدعه، يتصرف. وبيت فلان عنده وامرأة بدي فلان فولان عندها. هل هنا تفرق. هذه امرأة قديمة التي قلت عنها الآن. ألفين وستة. لا, لا. 2006 لا. لا, لا, لا رأة و... مدرنة. نريد نحن نريدها الوريد... مرة أخرى، نحن نريدها مرة أخرى. من لم يركب نحن نرحل. من أجدعه للتخلف؟ لا لا لا لا لا. في صح أبناءنا الحمد لله في صحوة. ومن لم يركب سفينة الصحوة رضي بأن يكون مع الخوالف آه. نحن نريد ركوب سفينة الصحوة لابد ووو و... و... موجودة بالله لا أحد ألم, آلم أول شيء حواء دم يتفق مع حواء بمسألة التفكير هذه فهم الاثنين من من طبيعة الإنسان المسيح خلاص فمسيح وعازمة قال له لي هو لي حصل كده بس لكن العهد كان لآدم ليس لآدم وحواء لا لا لا لا, لا لا لا وحواء أيضا وحواء آه, آه بس على التغليف لأنه ما أذكر وبعدين حتى في العصيان اعتقال فنسي لا لا, نسطني فنفسي نسطني فنفسي هم, هم, نفسي نفسي لا هم الاثنين هم الاثنين سبحان الله لأن الكتب تقول إن حواء هي السبب وهي اللي خلت لا يأكل وهو اللي خلى في مش هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا لولا حواء لم تخل ولولا اليهود ما خنذ اللحم لا لا لا لا لا هذا ليس على حديث لا, لا لا لا لا طيب وعندنا النقطة الثانية مم. النقطة الثانية أن الشيطان جادف المقتل يعني واحد فينا لو سدرة وديت سعيدا قصة أنا صح هي قال ما نهاكم ما ربكم ما أنتم لكم شجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من أخالدين يعني أنت لو أكلت يا آدم وحواء تصير ملكا من يكره أن يصير ملك لا نوازع عنده للشار من يكره فح فح بالعكس أنا عايز أن ملك أنا أريد أن ملك ما نهاكم ربكم عبدكم الشعيرة إلا أن تكون ملائكي أو تكون من الخالدين يعني يعني أخ... لا يموت وهذه آثة البشرية هو الإنسان ليه بيحب يتزوج ويضع يبحث عن قضية الله ويخليلي عشان اسمه الضف يحب الملكا داخلي سبحان الله وعدين ف أول فمن لدَن آدم بالضبط فذل بغرور قال أنا عيش بنت إلى الأبد ولا أقصد الله شي شي يعني هذا شيء طيب شو عظيم ما هذه الوصف إذا هو زين لهما هذا العم ما هو شيطان لأنه زينه مرجز يسمى الغروف الغرور يغرك ثم يضرك وهذا الكلام في ظاهره شيء جيد أبو أبو أن تكون ملك المكان. هو لك أقول لك شيء. أنت تدخل تدخل رمضان في رمضان. الناس تصرّرك الله في بيتك تصلب سرعة. الناس وعمل لي ابو بكر الصديق. هالرجل تقله. قلت كده مراق الشيطان هو الوديل هو <تصفيق> مش حديث عليا لا حول بس هو المهم يخرجني منها بأي شكل فمحمد الغزالي ابن كان خبير قلوب انا كان الشيطان وقال لك انك تطيق لترى فاقط صلاتك واخلص نيتك اقطع له الباب مم. انا معنى انا بصلي انت مالك انت تقول لي مش عارف ايه فبالتالي أنا ها عن هاكما ربكما ان تلقوا مشتاجر ان تكون ملكين أو تكون من الخالدين فدلهما بغرور ضحك عليهم أين كان عقل آدم وتذكره الأمر لا سبحانه وتعالى ولا تقرب فرعس ده هو إيه ده هو يعني هو محدد وعارف إن هو منها تحياه ها نه أو وفيها تموت وخر يعني أنت م. أنت أنت أنت ويعلم بدايتها وناياها حك جميل نه هذا العلم أنت لو أكلت من شجرة أنت مش هضر مش هصير أكبره بس ربنا سبحانه مش يكلفك طوال للحياة لكن أنت لو أكلت منها تسول ملك وتخلد. لكنه يعلم أن هذا هو طريق عدو. هو قضية العدو. والله تبارك وتعالى حذره منه. الغاين لما يجي الغم لما مثلا لا يرى الإنسان الناصح عدوه. فعندما تأتي النصيحة أو الكلام على وثيرة الإنسان وعلى ما يحب، هاه؟ ها؟ يصير الإنسان يسمع. أنا ذه هو كان في في نية آدم يحب أن يأكل من هذه الشجرة. لما ما مرغوب بسلا. لا لا لا هو هو هو بشوف. عن هذه الشجرة هذه التمثل ما حرم الله عز وجل طيب ولكن أبو آدم لم يأكلها على على قصة التحنيم. أكلها أحب. على لأ أكلها على على على نصيحة وقاسمهما إني لكم لا من النصيحين فشئس ابن أبو آدم في مرؤوف الصيام. قال يا أبت تسمع للشيطان وتعصب الرحمن قال والله يا بني ما ظمنت أن أحدا يقسم بالله كذبا فقسمهما اقسم له فلما أقسم جاء المعقول يقسم ما كذب لا تعكر الله كله حوال عذا الحوال بدأت العول إذن هنا بدأت عطل أنا بكلام الشيطان مهما كان مهما يأكل الشيطان لن أعطي لك بخاف لأن نسي بالضبط كلام الله سبحانه وتعالى ثم اغطر ثم رأى صورة مشرقة للأكل من وتم يقسم له, له والله نصارك لما يقول سبحان الله فأول ما أكثر هو يعني أبونا آدم لم يتروى مع الشيطان أبو أبونا آدم أبونا آدم الفترة في منابعها هنا عندك ولد كده طيب صالح الولد لديك ثامل في مدرسة دائم ومعرف لو السادة عمل إيه ومعرف يصدق ده بعد فترة طب هنا سؤال للفترة الجانب مم. يعني الحصيلة أو المعرفة التراكمية لدى أبينا آدم أنا ذا كانت كثيرة أم هو حديث عنه هو جديد. لا هو حديث عهد لأنه علم آدم مجرد علم مسميات فقط. لكن لم يأت له دل... خبرات. ولا ولا خبرة آه. بالمعصية. ولا خبرة بالمعصية. هو ما أعرف كيف ياتو وما عاد أعرف كيف يتوب بالأصل. حتى حتى نحن نتأكد أنه كأن مستحف تلقى يصفانا على جم من ورق الجنة. بعدين تلاعثم في الكلام فتلقى آدم من ربّه الكلمات يعني لم ياتو إلا لما تعلم كيف يتوب هذه التكلمات اللي لم تركناها الله عز وجل ألقاها إلوه عشان, عشان يفتح لنا مجال التوبة طيب الفرق بين معصية آدم وبين معصية إبليس الله كلاهما عصى كلاهما عصى الفرق آدم ارتكب بالمنهي ولكن إبليس عصى الأمر رد الأمر على الآمن وعصيان الأمر أصعب عند الله من ارتكاب المنهي بأن المنهي تدل على أن فيه غرائز موضوع في الإنسان زين الناس حب الشهوات فهي موجودة في الإنسان فولم يبتكر من هي، وعدم أن يتوب، فلما تاب آدم، الله تاب عليه، لأن مثل اذا إذا تركت الصلاة مثلا وانا عنها غافل او نسي أو لا أو اذا تركت الصلاة فانا كسرت الامر ها؟ لا إذا, إذا, إذا انكرت الصلاة لا انكرت هذا ولا ذا ذا ذا انكرت هذا كافر،, المنكر كافر. من انكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فقد خرج الدين، واترك لا ترك يعني يعني إما تكاسل ف... أو جهوداً بس... تكمل مثلاً على على صل الله عليه أن يتوب على الله عليه أن يتوب هنا هنا شبيها بمعصية آدم أيوة أيوة لا ف... إنه هو أصل لا أصل... أصل ترك الصلاة لا تكسر أمر النبور ربنا وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة نعم لكن نغيبة ولا يغت بعضهم بعضه بئس ثم هو ولا تقرب جميل جميل هذا تكسر أمر نعم هذا تكسر أمر لا لا لا تقرب منى نهي اه مغلوش اقرب من غلا لا تقرب منى هذا نهي هو ارتكب المنهي ارتكب المنهي اما تجليس تصر الامر عاص الامر فانت لما تترك الصلاه عاص الامر سلي إبليسه آه وبالتالي هو ترك السجود أصلاً. وهذا نفسه ووزلك في في أن من يعني من جاء وقد ترك الصلاة ما بينناك وبينك وبعده الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا صحيح لكن لكن ال ال الذي نهى رب العباد سبحانه الله تعالى عنه ده يدود على غرائز الإنسان فلما يسوب لما يسوب يسوب. رحم رحمه ربنا هو لما لما ارتخر منه ثم تابع عليه. وهذا طب هنا هل الله تبارك وتعالى خلى بين آدم وبين عقله وبين الشيطان تركه لحال سبيلها كذا ليرى كيف يتصرف ويصنع مع الشيطان ويوسوس له أولا أولا مع أنه قال أن حذره أن الشيطان عدو سوف يوسوس له مان. فيخرجهما من المكان. يميح. فأخرجهما آه. مم. مم. مم. مم. مم. مم. من المكان فيه. ولا يخرج من الجنة. ولا يخرج من الجنة. ناسي كل هذا. كل هذا يعني ليجعل يعني عهد تحت العنق ولقد قد إلى آدم من قبل فنسيا نسيا. ولا ابن الذب عزم على التذكر عزم على استمرار الطاعة هذا كلام طيب هذا طبعا بقدر رحمة لنا برحمة لنا لأن أحيانا ننتهي في تقرأ لك أيام عشتقرأ القرآن تعرف نجلس عند تعمل صدقات وت وتصب أرحام وأخذ لك فطور في العبادة هي نقول يا خبر فاتثنى الحمد لله لله هناك إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإن أقبلت فتنسلوا وإن أدبرت فأدر فريضة يعني يعني القلوب لما تقبل كفر من الخير هذا ما يسعد ما ولما يدبر القلب عليك الصريده لا؟ لأن لان النفوس كل ما تحمدهاش الطاقة ما هذا الحبل قالوا حبل زينب قال اي الزنايه اي الزينب زينب مين هذه زينب بـ بـ بـ بـ بـ زوجة عبد الله بن مسعود هذا صفنا زين لا, لا. ربط في في اخر المسجد حبل في ضفيره الشعر وتقوم الليل فلما يتأخر القرآن من الجرس لما تنام في شبدان تصلي ح ما شاء الله لا لا إذا نعس أحدكم أو نام فلينم ربما يأتي يدعو لنفسه فادعو عليها الله أئتوا من الذين استطعتوا حضرة الرحبان موجودة موجودة إن سبحان الله نعم إن قوما يا أبا بكر شاركوانا في الغزو هم على أسرة البيوت ما ما خرجوا نعم وشاركواهم الغزوة بصفة صحيح صح. عصى آدم. نعم. ولكن عصيانه وأصيّن نسيان. وارتكاب ارتكاب أما إبليس فأصيّن تكسير الامر. الأمر. على لآدم توبة. أيوه. نعم. ولإبليس ولإبليس أيوه. أوبة لو آب لكنه ما هو ما ما طرق البنت عليه؟ لا مش عرض ما هو ابونا ادم ماذا فتلقى ادم من به كلمه فتلقت لا تلقى ادم على الاستغفار فاستغفر كان ممكن يقول ايه وهي يعني المشكله يعني هي الشجرة. يعني هي القضيه دي دي صغيره تعالى تعالى تكلم واحد مدخن الان قول يا اخي ده بس ده اوعد اوعى لي حرام طب انت عايز ايه رئيس مكروه عايز مكروه مكروه بس مكروه في حق مين حق الله، خابر <تصفيق> الله الى حرام، لا اله الا الله، انا حق الله وبعدين، <تصفيق> وبعدين يا فلان تشرب كم مكروه في اليوم؟ يقولك 30، عشرين. يقولك عشرين, عشرين مكروه مش بواحد حرام ها سبحان الله، طب يا فلان مدخن ها يطلع رغيف ويقول له خد رغيف لله، خد بسم الله، خد ورقة لله، تقول واحد مسكين مكفه السيجاره لله، انت <تصفيق> ايوه <تصفيق> حلو، <تصفيق> لا <تصفيق> يريحه <تصفيق> ولا هو، فسمع، ولا كده قلبه بهذا منطقي قضيت ايه يعني في حق من لا تنظر الى صار الذنب ولكن انظر إلى عذر من تحسيه النقض ونعم بالله هذا المنطق يعطيك ف ف اد ما باب التوبة. ده باطل ودع الله والربنا سيدنا رب ان غيرنا يا رب من المنظر هذا ابو ينهف ولا في انه ما اعمل وهسوي ولقد سبحان الله لا لا, لا لا يعني يعني لقد قطع الشيطان لابن ادم اللي بيكون في افريقيا ذاهب للمسجد يا راجل سيب تكلم الاول راه ذاهب يا راجد تعترف زوجته وتقعد موقت ما سر هذا الحقد الدفين عند إبليس لبني آدم؟ إنه ر أنه مفضل عنه والمتكبر لا يحب أن يرى مخلوقا أفضل منه. عجيب. ها هلا؟ هذه من أمراض العقل. لا يصفى رأني ومنه بيمو بتاع الذي ولقى ونشرب وإن وردنا الماء صفوًا. عمر بيكولثو. عمر بيكولثو ونشرب. ما كدرنا وطير. دي قبل حالات أنت تشرب ماء صفو ودي غيرك يشرب لأنه شهر أنه ممطين الطين ها وإن بلغ الوالد لنا صطام تخر له الجبابر ساجدين والتقلب أحد مؤهل الوالدة فنعمله ها. هذا هو هو إذا فوت المف يزودونه ف. لا حاول أنا سبحان الله. هذا ورقيب. عصبي هذا ورقيب. هذا ورقيب. إلى هذه الدرجة نجح إبليس في زرع الكبر في بني آدم. لا هو بني. هو موجود. لا لا لا هو بني آدم في من ضمن أخلاقيته ها. الأخلاق الشيطانية إذا كبرها. يعني اللي هو قضيه الايه قضية الكبر نعم هو الله يرضى عن عن عمر بن الخطاب شيخ حزمة الحطط في عبد الله ماذا تصنع يا مولانا خلاص اسكت ارادت نفسه امريكا ان تستشرف فاردت انا خطه منها هي هي أمير, امير المؤمنين يعني في شويه حطط ماذا الكلام يجوز الان يا مولانا يجوز اقول نقول في 2006 يا ابني تخيل انت واحد مسؤول في مؤسسة كده دخل ونرمى من بعضه كده مثلا ورحمه مثلا يعني بنفس لا لا لا لا لا ما طحى ولو نفاقا فلما حتى لا لا لا لا بعثوا <تصفيق> إذا, <تصفيق> إذا إذا صنعها <تصفيق> ابتغاء مرضات <تصفيق> <الكلاب محمد> الله الكلاذ بحر الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لما خرج في الغسل على ما واحد قال أنا على ذب الشاه ولا على سبخة ولا تنظيفه ولا أنا على جمع الحطب قال يا رسول الله قال إن الله يكره من عبده أن يكون متميزا عنه أن الله هيكره من عبده أن يتميز على أكرانه الله أكرانه سبحان الله وبعدين لما أراد رجل أن يحمل ما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام <سؤال> شد عزيزي قال أتحمل وزري يوم القيامة هذا تأدبه ما رؤية مادة رجليه بين صحاباتي قط الأناس يسيرون وخلفهم جيوش تحمل الحقائب والأمتاع ربنا رب نهزل حالي أشوف ربنا نهزل حالة ربنا يعيدنا إلى حوزة الدين يعني والله. كل هذه الأشياء تساعد ابن أدم على الكبر تزعدو على لا تزعدو على أنه آخر الشيطان. يا طيب. آه آه. وتركوها. وتركوها ي يخدمونه الشيطان جدار وحسن. أجل هذا رأيي لو كنت من جند أن إبن. أنت معاه ابن أبي صوفيان ااا معاوية في فتح بيت المقدس. لا بس هو صنع. لا لا مش كبرت. هو. ندرت عنه الخطاب جرى جرى خلفها حسناء. في, في نقطة في نقطة. قال إن إظهار عزة السلطان في هذه البلاد إظهار لعظمة الإسلام. ليه؟ لأن الغرب عنده مسألة المنظر دي دي من واحد ما نو زاعب التقوى ما عرفش تقوى ما عرفش دين. بالتفاضل بل بيه بما تلبس وما تركب وما سفر هبوط آدم وحواء من الجنة. يعني هذا الهبوط تكريم أم ابتلاء أم هو في قدر الله تبارك وتعالى والقضاء؟ ماذا قال ربنا في البداية؟ قال إني جاعلهم في الأرض خليني. يبقى هو في البداية صار إيه؟ في الأرض. حرام، نعم، فعاده إلى ما قدر الله له أن يعيش فيها. نعم، وإن مسألة الجن دي، فمسألة تدريب على، نعم، على، على ماذا؟ يعني تدريب على ماذا؟ تأ تدريب على كيف يعيش في كيف يعيش في الأرض، وكيف يتق الله، وكيف يحذر الشيطان، فكانت الفترة دي قضاء في مدة التدريبات كانت كلها كده دروس، دور التدريب مركزة. في كيفية التعامل مع الشيطان؟ والأصل إذا جنت أنت الشيطان، فأصبح عندك بالناقص أصبح عندك بالعين. زائد سبحان الله صحيح. ما صحيح ما؟ طب لماذا تاب آدم ولم يتب الشيطان؟ ما هي ناس القبيلة؟ والشيطان يعني إب إبليس قبل أن يوصّل آدم رأى من نعيم الله مرأة. طبعاً. وما كان ما لما لما لم في الأرض إلى ما سجد فيه لله سجدة. طيب. وو و... و... شاء الله جيداً. دعمنا. جيداً. آه ولكن لما لم يتب؟ ولكن أه. لما تكبر وأبا أمر الله عز وجل في مسألة السجود. لم يفرق باب الله في التاب وقال الـ الـ الرب توب عليه ده قال رب انظرني اليوم يبعثون طبعي ستنظر اضخر اعطاهنا ما طلع الى هذه الدرجة صدر حينما يدخل الكبر الى قلب من ادم يبعده عن رحمة الله هكذا طار <تصفيق> يا رب ده فيه الناس يا لطيف ده فينا لطيف. مش, مش الكبر حتى ده ده الكبر بالنظرة كنت بس كده سبحان الله نظر تضع في ميزان السيئات يا لطيف طبعا هيا يا شاب السادبة هو نحن مؤخذون طبعا ن مش في نظرة كده لو, لو نظرت لك من عالم كده الله يعلم خائنة الأعين الله, الله يضع عنك وذلك شوف, شوف شوف حنان رسوله من نظر إلى أخيه نظرة رحمة نظر الله إليه نظرة رحمة ومن نظر الله إليه نظرة رحمة لن يعذبه في النار يوم القيام الله. نظر رحمة من صافح شوف حنان الإسلام وجمالها من صافح أخاه ليس في قلبه إحنا ولا حق لما نخطو باذن الله وربت على يده هكذا هكذا رسول الله وربت على يده شوف انا تكون واحد انت حق. قريب منه نسيت على يده الله وكان هكذا الرسول يشد على يد من وربت على يده كان الرسول يسلم مصافحه يسلم مصافحه ويربت يده حتى يسحب الذي يصافحه التساقطت او تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في يوم الشتاء هكذا قال لنا أهل العلم سقابت الزوجة لربما دخل بيته فصافح زوجته وسلم على أهله وربك على أهله وربت على ذي بذل ما اتحات الذل عين هذه. ده يدخل يعني انت جيت. <تصفيق> معلش ما ضما. ما لحس الترحاب يعني. وهنالك وناس يسلمون على بعضهم هكذا بأطراف الأصابع هكذا. وهكذا من بعيد. هو مؤخذ ومؤخذ على, على هذا. بدنا أبو سيف. أنا على أخوك سلم. آه إذن آه عصيان ادم له ذنب وعصيان إبليس له ذنب لكن إبليس, لكن إبليس ما طلب التوبة بس عشان لو طلبها أخذ لا أخذها الله كريم الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. لا إله إلا الله شوف يا ابن آدم شوف آه. آه. لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا آه. ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابنا مغفرة ومن أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفت عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرف العين ومن أدنى ذنبا وندم عليه غفر له وإلا لن يستغفر ومن لبس ثوبه ولم يصل إلى ركبتي وهو يعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو الله رب العالمين غفر له ما تقدم من ذنبه. اجتهد في شهر الرحمة. نحن في شهر الرحمة. صحيح. فلك أن تتخيل فل كل هذه الرحمة. أما لا طرق إبليس وهو عبد بالله لو طرق باب التوبة. لا لأن لا. الله استجاب له. هو لا يمشي باب إبليس أشرق بالله. لا ما أشعر أنه ما يشعر بالله طيب لا لكن لا فإن لا ده في, في نقطة هو خلاص تمرد على الخالق وتمرد على المخلوق وخلاص وصير نفسه عدو لأنه كل سيئات البشرية كل واحد يأخذ ذنبه له منها كفر له منها كي... <تصفيق> في كفر فتقال أنت 6 مليار بيقتلوا يعني 200 مليون قتيل في الحروب البنية والعرقية ما بين الغرب في القرون السابقة 200 مليون القرود القاتل ياخد ذنبه و... إبريس إبريس ياخد الجسد. جميع الفواحش مظارة منه مظارة كل له كيف وجمد ال... بس في, في نقطة لا. في بني آدم الإنسان صين اخترعوا الذنوب ما يعرف إبريس نك إبريس خبرة جدا فريق من اللي تحت عنوان الفن وسواء تعاليات والقولات دفن إبريس ما يعرف يعمل هذا رخصة قايم ما عرفش ماشي حتى يعني <تصفيق> أنت مش شايف على البر أنا أنا في البحر كلام الآن جو والله يعني يعني يعني هذا يعني يعني أنا أريد أن أقول أن كما قال الشعر وكنت من جند إدريس فلما على ذي صار إدريس من جند ففي عجالة سريعة جدا لماذا نذيع القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم لذكرهم بوحدة من وحدة بالأبوة فرخ رجل بع معاوية قال الحارس من؟ قال أنا أخم لأمير المؤمنين قال من؟ زياد قال لا يا مرموني أنا زياد أنا أعرف قال أدخذه من أنت؟ قال أنا أخوك قال من لدن من؟ قال من لدن آدم؟ قال آه رحم النقطوع سوف أصدها الآن إن شاء الله هذه الرحمة يا بني آدم أنزلنا عليكم بباسا وريسا أي والله ده بس يا بني أنا لفتنا نكون شيطان يا بني اذكروا عشان ده أبيهم آدم الله أكبر كان ابن تعمير السلطان هو يا بني آدم يقول السلطان عشان اذكروا أبو أنا أو وأبوك واحد فيه بارك الله فيكم العلة في هذا رب ربط بين ما حدث لأبي أدم وما يحدث لبنيه وذرياته لا بد القصة موجودة به القصة معروفة مخلوق من كذا وكذا ومرحل تكوينه و... لكن ما الذي نستفيده هناك هذا إحباط القصة على الوقو هذا بعيداً لنا إن شاء الله في البرنامج بِإذن الله. الله فيكم شكرا لكم ونعرض الله بالامساك. شاكينا الكرام والمعارف الأعزاء شكرا للحضور تكم ما كله شكرا للضيف الكريم فضلت الداعل تامر كبير الشيخ الأطهار الدكتور محمد الكافي بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وغدا بمشيئة الله تبارك وتعالى فكنا من عين الدنيا قبل هذا الموعد بساعة كاملة حلقة جديدة و. صفوة الصفوة حتى ذلك الحين سأدوكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركاته أولي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون